بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي وتب ما أغن عنه له وما كسب لا أغن عن رغوا وما كثر. لا يصلى ذات لهب. لا يصلى نور ذات لهب. في جيدها مما من مسد